ل و س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ا م ي ه you、mm -hmm. amazing ل موسوعه النابلسي ل أ ع ظ م درجة ل و م ن الاسلاميه و و え <Okay. S 2>、okay. 「ま واكم や」 you